وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للهمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولاء الدين محمد إسماعيل جمال حماد وأحمد مشعل الجامع لأحكام القرآن الإعداد الإذاعي مأمون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا أبي عند نهاية الآية التاسعة والسبعين بعد المئة من سورة البقرة وكانت حول قوله تعالى ولكم في القصاص حياة إلى آخر الآية نعم يا ولدي وأذكر أن الإمام أشار فيها إلى أن على السلطان أن يقتص من نفسه في مواقف محددة نعم يا أبي قال الإمام إن العلماء أجمعوا على أنه على السلطان أن يقتص من نفسه ان تعدى على أحد من رعيته إذ هو واحد منهم وإنما له مزية النظر لهم كالوصي والوكيل وذلك لا يمنع القصاص ثم روى الإمام في ذلك أن رجلا أكب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم شيئا فطعنه رسول الله بعرجون كان معه فصاح الرجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد فقال الرجل بل عفوت يا رسول الله ثم عرض الإمام مواقف أخرى مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتح الله عليك يا ولدي نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي لا, لا, لا إله إلا الله, الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله حقا ونصد أما لا إله إلا الله وعلى شركة لبشر الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء والان يا اخواني ننتقل الى الايه التاليه ويقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين صدق الله العظيم وفيه إحدى وعشرون مساله الاولى قوله تعالى كتب عليكم هذه آية الوصية. ليس في القرآن ذكر للوصية إلا في هذه الآية وفي سورة النساء من بعد وصية وفي سورة المائدة حين الوصية والتي في سورة البقرة أتمها وأكملها ونزلت قبل نزول الفرائض والمواريث على ما يأتي بيانه إن شاء الله وقوله تعالى كتب. معناه فرد وأثبت وحضور الموت أسبابه ومتى حضر السبب كنت به العرب عن المسبب قال شاعرهم يا أيها الراكب المسجي مطيته سائل بني أسد ما هذه الصوت وقل لهم بادروا بالعزر والتمسوا قولا يبرئكم إني أنا الموت وقال وأن الموت طوع يدي إذا ما وصلت بنانها بالهندوان وقال جرير في مهاجات الفرزدق أن الموت الذي حدثت عنه فليس لهارب مني نجاو المسألة الثانية إن قيل لما قال كتب ولم يخل كتبت والوصية مؤنثة قيل له إنما ذلك لأنه أراد بالوصية الإيصاء وقيل لأنه تخلل فاصل فكان الفاصل كالعوض من تاء التانيث تقول العرب حضر القاضي اليوم امرأة وقد حكى سيبويه قام امرأة ولكن حسن ذلك إنما هو مع طول الحائل المسألة الثالثة قوله تعالى إن ترك خيرا إن شرد وفي جوابه قولان قال الأخفش التقدير فالوصية ثم حذفت الفاء كما قال الشاعر من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان والجواب الآخر أن الماضي يجوز أن يكون جوابه قبله وبعده فيكون التقدير الوصية للوالدين والاقربين ان ترك خيرا المسألة الرابعة قوله تعالى خيرا الخير هنا المال من غير خلاف واختلفوا في مقداره فقيل المال الكثير روي ذلك عن علي وعائشة وابن عباس وقالوا في سبعمائة دينار انه قليل قال الحسن الخير الف دينار فما فوقها وقال الشعبي ما بين خمسمائة دينار الى الف والوصية عبارة عن كل شيء يؤمر بفعله ويعهد به في الحياة وبعد الموت وخصصها العرف بما يعهد بفعله وتنفيذه بعد الموت والجمع وصايا كالقضايا جمع قضية والوصي يكون الموصية والموصى إليه واصله من وصى مخففا المسألة الخامسة اختلف العلماء في وجوب الوصية على من خلف مالا هذا بعد إجماعهم على أنها واجبة على من عنده ودائع وعليه ديون وأكثر العلماء على أن الوصية غير واجبة على من ليس عنده شيء من وهو قول مالك والشافعي والثوري موسرا كان الموصي او فقيرا قال الزهري وابو مجلز الوصية واجبه على ظاهر القرآن قليلا كان المال او كثيرا وقال ابو ثور ليست الوصية واجبة الا على رجل عليه دين او عنده مال لقوم فواجب عليه ان يكتب وصيته ويخبر بما عليه فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء وقال ابن المنذر هذا حسن لأن الله تعالى فرض اداء الأمانات على أهلها ومن لا حق عليه ولا أمانة قبله فليس بواجب عليه أن يوصي واحتج الأولون بما رواه الأئمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وفي رواية يبيت ثلاثة ليال وفيها قال عبد الله بن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي واحتج من لم يوجبها بأن قال لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي ولكان ذلك لازما على كل حال ثم لو سلم أن ظاهره الوجوب فالقول بالموجب يرده وذلك في من كانت عليه حقوق للناس يخاف ضياعها عليهم وكذلك إن كانت له حقوق عند الناس يخاف تلفها على الورثة فهذا يجب عليه الوصية ولا يختلف فيه فإن قيل فقد قال الله تعالى كتب عليكم وكتب فرض فدل على وجوب الوصية قيل لهم قد تقدم الجواب عنه في الآية قبل والمعنى إذا أردتم الوصية والله أعلم وقال النخعي ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي وقد أوصى أبو بكر فإن أوصى فحسن وإن لم يوصي فلا شيء عليه المسألة السادسة لم يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال وإنما قال إن ترك خيرا والخير هو المال فاختلف العلماء في مقدار ذلك فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه أوصى بالخمس وقال علي رضي الله تعالى عنه من غنائم المسلمين بالخمس وقال معمر عن قتاده أوصى عمر بالربع وذكره البخاري عن ابن عباس وروي عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال لان اوصي بالخمس احب الي من ان اوصي بالربع ولان اوصي بالربع احب الي من ان اوصي بالثلث واختار جماعة لمن ماله قليل وله ورثة ترك الوصية روي ذلك عن علي وابن عباس وعائشة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فابن أبي شيبة من حديث ابن أبي مليكه عن عائشة قال لها إني أريد أن أوصي قالت وكم مالك قال ثلاثه آلاف قالت فكم عيالك قال أربعة قالت إن الله تعالى يقول إن ترك خيرا وهذا شيء يسير فدعه لأيالك فإنه أفضل لك المسألة السابعة يا إخواني ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا إن لم يترك الموصي ورثه جز له أن يوصي بماله كله وإن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء لقوله عليه الصلاة والسلام إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من تذرهم عالة يتكففون الناس ومن لا وارث له فليس ممن عني بالحديث روي هذا القول عن ابن عباس وبه قال أبو عبيده ومسروق وإليه ذهب اسحاق ومالك في أحد قوليه وروي عن علي وسبب الخلاف مع ذكرنا الخلاف في بيت المال هل هو وارث أو حافظ لما يجعل فيه واذا يا أبي وبحسب ما قال به أبو حنيفة وأصحابه كما أشار الإمام فإن المرأة إذا لم يكن له ورثة جاز له أن يوصي بماله كله لمن يشاء نعم يا ولدي فإذا مات شخص ولم يكن له وارث مطلقا ولا مقر له بنسب على غيره جازت الوصية للأجنبي بالتركة كلها أو بأي جزء منها لأن التقييد بالثلث شرع من أجل الورثة وليس منهم أحد وإذا لم يكن له ورثة ولم يوصل أحد في هذه الحالة يقول المال إلى الدولة ليصرف في صالح الأمة لا حرمني الله من علمك يا أبي لقد أوضحت لي الأمر وأكدت لي ما شرحه مولانا الإمام هدك الله للخير يا ولدي وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام الخرطبي وكتابه الجامع لاحكام القرآن